Oh, let's have لا ايه انت قد ما كل شيء امام القلب يا ما سيتو من حبك بس الهوى والحب لما لا ايه انت cuánto like me. ten, hteli li vajta ali, sot اتدني واسماء يشهد على طول في الزواج multimod pol misku la zab ruhak binak w fi ruhak Ya, tibni khalik baid